استو سد الخلل الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلون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 انتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَالْيَسْتَجِيبُ لِي وَالْيُؤْمِنُ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ Sami Allahu hamida. Rabbana Allah.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 الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعنكم فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُنُوَ أَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود لا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون